بسم اشترا به أنفسهم أي أن يكفوا بما أنزل الله بعيا بما أنزل الله بعيا أي ينزل الله من فضله على من يشاء إن عبادي بغضب على غضب وللكافرين عذاب